وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم إلا أمم الأمثالهم ما فرقتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر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 فسد قلوبهم، فسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، بلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فروا بما أوتوا أخذناهم بعثة، أخذناهم بعثة، فإذا هم مبلسون.